قل هذه سبيلي ادعو إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني وسبحان الله وما أ ن ا من المشركين بمن ب حلوه السلام وشبانا ب ألباحت ا الأرض وردا وريحانا ح ت الأرض ل وردا وريحانا و ن عشقانا ا والطير ا ا ل ل س عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والاثام الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر ف ه د ا و أ خ ر ج المرعى فجعله غ ت ا ء احوى واصلي واسلم على أ ش ر ف من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره و ا ل س ن بسنته إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت نحمد الله تعالى أ ن يسر هذا اللقاء معكم و أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يجعلنا ونحن في بيت من بيوت الله نسلو كتاب الله ونتدارسه بيننا أ س أ ل الله تعالى أ ن يجعلنا ممن تحفهم ا ل م ل ا ئ ك ة وتغشاهم ا ل ر ح م ة ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده و أ س أ ل الله تعالى أ ن يقال لنا في آ خ ر مجلسنا قوموا مظهورا لكم و أ س أ ل الله أ ن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم وانصاتكم و أ ن ا أ ع ل م أ ن الناس يحضرون إ ل ى المحاضرات الشرعيه لا ل س ع ة في أ و ق ا ت ه م أ و لملل يجدونه في بيوتهم فيريدون ي أ ن يخرجوا إ ل ى المحاضرات إ ن م ا يفعلون ذلك ابتغاء الخير و ا ل أ ج ر و طلبا للثواب ف أ س أ ل الله ان لا يحرمكم ما سعيتم ل أ ج ل ه و أ ن يجعلنا الله تعالى ممن يجتمعون في مجالس الذكر فيذكرهم الله تعالى فيمن عنده أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ذ ا أ ق ب ل شهر رمضان استبشر ل و فرح وبشر أ ص ح ا ب ه بذلك و أ ظ ه ر السرور و ا ل ب ه ج ة حتى روى النسائي أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان يقول ل أ ص ح ا ب ه جاءكم شهر رمضان جاءكم شهر رمضان يعني يقوله مستبشرا به جاءكم شهر رمضان فيه تفتح أ ب و ا ب ا ل ج ن ة وتغلق أ ب و ا ب النار فيه ل ي ل ة خير من أ ل ف شهر فيه تصفد الشياطين من حرم أ ج ر ه ا فقد حرم يعني من حرم أ ج ر ل ي ل ة القدر فقد حرم أ ج ر ا كثيرا الله عز و جل لما خلق الخلق فاوت بينهم خلق الله تعالى الرسل ففاوت بينهم جعل منهم اولي العزم جعل منهم من وصل إ ل ى م ر ت ب ة ا ل خ ل ة جعل منهم من هو أ ق ل من ذلك فقال سبحانه وتعالى تلك الرسل هذه الرسل بين يديك ف ض ل ن اذن بعضهم بعض على الرسل يتفاوتون خلق الله الرسل ففاوت بينهم خلق الله تعالى ا ل أ م ا ك ن ففاوت بينها فلا يقال إ ن فضل م ك ة كفضل غيرها من المدن جعل م ك ة ثم جعل ا ل م د ي ن ة ثم جعل بيت المقدس ثم جعل ب ق ي ة المدن تتبع بعد ذلك وربك يخلق ما يشاء ويختار يخلق ما يشاء من المدن يخلق ما يشاء من الناس يخلق ما يشاء من الدوام ثم يختار الله تعالى بينها يرفع من يشاء ويخفض من يشاء خلق الله تعالى ا ل أ ي ا م فاختار من بينها يوم النحر العاشر من ذي الحجه يوم, يوم عيد ا ل أ ض ح ى فجعله هو خيرها و أ ش ر ف ه ا خلق الله تعالى الليالي فجعل الليالي ا ل أ خ ي ر ة من شهر رمضان هي أ ف ض ل الليالي ثم جعل ل ي ل ة القدر من بينها هي أ ف ض ل الليالي ل ي ل ة القدر خلق الله تعالى الناس خلق الله تعالى ا ل د و ا ب وجعل بعضها أ ر ف ع من بعض وربك يخلق ما يشاء و ي خ ت ا ر نحن نستقبل شهرا عظيما وكم من نفوس تمنت وقلوب حنت أ ن تبلغ هذا الشهر العظيم شهر جعل الله تعالى فيه من ا ل أ ع م ا ل جليلها ومن ا ل أ ج و ر عظيمها وكم عرفنا أ ق و ا م ا صاموا معنا رمضان أ ع و ا م ا ثم هم اليوم من سكان القبور ينتظرون البعث والنشور ومن يدري ربما يكون رمضان هذا لبعضنا هو آ خ ر رمضان يصومه لذلك ينبغي على ا ل إ ن س ا ن أ ن يستشعر فعلا ا ل أ ج ر والثواب المترتبه على ف ر ض ي ة هذا الصيام صيام شهر رمضان فرضه الله تعالى ليس فقط على أ م ت ن ا الصيام عموما لم يفرض فقط على أ م ة محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا حتى ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة كان عندهم صيام كما قال سبحانه وتعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ها هي ربي ماذا تريد ما هو ا ل أ م ر الموجه إ ل ي ن ا كتب عليكم الصيام والله تعالى يفرض ما يشاء ويسن ما يشاء ويجعل بعض ا ل أ ش ي ا ء م س ت ح ب ة ويحرم ما يشاء كتب عليكم الصيام طيب هل كتب فقط على أ م أم ت ن ا أ م ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة كان عندهم كما كتب على الذين من قبلكم إ ذ ن هو كان مكتوبا على قوم نوح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم ص ا ل ح وقوم هود ا ل أ ن ب ي ا ء الذين كانوا من قبلنا كان هذا الصيام موجودا عندهم و ب ا ل م ن ا س ب ة أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت الفرائض ا ل أ ص و ل التي فرضها الله تعالى على أ م ت ن ا كانت م ف ر و ض ة على ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة يعني مثلا تعال إ ل ى الصوم كان مفروضا على ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة قد يختلف قليلا في كيفيته لكن أ ص ل الصوم موجود تعال الى ف ر ض ي ة ا ل ز ك ا ة أ ل ي س عيسى عليه السلام يقول و أ و ص ا ن ي ب ا ل ص ل ا ة وماذا و ا ل ز ك ا ة و ا ل ز ك ا ة إ ذ ن عندهم ز ك ا ة عيسى عليه السلام جاء بها بل إ ن ك إ ذ ا ت أ م ل ت وجدت أ ن الحج أ ي ض ا كان موجودا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما حج فمر ب ث ن ي ة من الثنايا مر ب ه ض ب ة نظر إ ل ي ه ا صلى الله عليه وسلم ثم قال ك أ ن ي أ ر ى أ خ ي يونس عند هذه ا ل ث ن ي ة على جمل أ ح م ر خطامه ليف له ج ؤ ا ر ب ا ل ت ل ب ي ة يقول ك أ ن ي أ ر ى يونس ترى يونس مر عند هذه ا ل ث ن ي ة ثم مضى فمر بواد من الوديان قال ك أ ن ي أ ر ى أ خ ي موسى في هذا الوادي له ج ؤ ا ر ب ا ل ت ل ب ي ة ثم يقبل صلى الله عليه و سلم في ركب هؤلاء ا ل أ ن ب ي ا ء يطوف كما طافوا و يسعى كما سعى و يقف بعرفات كما وقفوا و يبيت ب م ز ل ف ة كما وقفوا و الله جل و علا جعل هذه الشرائع على جميع ا ل أ ن ب ي ا ء ف قال سبحانه و تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لان دين الانبياء جميعا هو الاسلام دين الانبياء كما قال سبحانه ان الدين عند الله الاسلام و كذلك موسى عليه السلام قال ربنا أ ف ر غ علينا صبرا و توفنا ا ش مسلمين و بلقيس لما دعت قالت رب إ ن ي ظلمت نفسي و أ س ل م ت مع سليمان لله رب العالمين إ ذ ن سليمان مسلم و هي م س ل م ة معه لكن كلهم يسمى دينهم ب ا ل إ س ل ا م لكن يختلف في بعض الشرائع ا ل ص غ ي ر ة يختلف هذا الدين عن هذا الدين و إ ل ا ف ا ل أ ص و ل عند جميع ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ح د ة لذلك قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام يا أ ي ه ا الناس يا أ م ة محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طيب هل يا ربي انت فرضته علينا فقط أ م الامم ا ل س ا ب ق ة كان مفروضا لا قال كما كتب على الذين من قبلكم طيب لماذا فرضته يا ربي اسمع آ خ ر ا ل آ ي ة قال الله لعلكم لعلكم ايشتجعون لا لعلكم تعطشون لا لعلكم تظماؤون لا قال لعلكم تتقون إ ذ ا الصوم لم يشرع ل أ ج ل أ ن يتعامل مع البطن ولا ل أ ج ل أ ن يتعامل مع الفم الصوم يا ج م ا ع ة فرض ل أ ج ل أ ن يتعامل مع القلب لعلكم تتقون والتقوى ها هنا والتقوى خ ش ي ة م س ت م ر ة لذلك إ ذ ا صام ا ل إ ن س ا ن ف ت أ ث ر بطنه ففرغ من الطعام و ت أ ث ر فمه فجف من الريق و م ن ش د ة العطش وتغيرت شفته فصارت شهباء لكن لم يتغير قلبه فما حججت وما صمت كما قال إ ذ ا حججت بمال أ ص ل ه سحت فما حججت ولكن حجت العير يكون ا ل إ ن س ا ن قد أ ت ع ب نفسه لكن ليس هناك ن ت ي ج ة من هذا الصيام الذي صام ه ق ا ل النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم رب صائم ليس له من صيامه إ ل ا الجوع و العطش سماه صائما ل أ ن ه في أ ع ي ن الناس صائم فعلا إ ذ ا ر أ ي ت ه ر أ ي ت لفمه خلوفا كخلوف الصائم و ر أ ي ت ه قد شحب لونه بسبب الصيام و ا ل ح ا ج ة إ ل ى العطش ا ل ح ا ج ة إ ل ى الماء و الطعام شكله فعلا شكل صائم لكن إ ذ ا رفعت ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله تعالى عند الفطر رفع أ ن فلان صائم وفلان صائم وفلان جائع كيف يا ربي ما يرفع أ ن ه صائم لا ما يرفع أ ن ه صائم ل أ ن له لي لانه ليس له من صيامه إ ل ا الجوع والعطش ليس له من صيامه أ ج ر ولا تواطي م ش ك ل ة إ ذ ن كيف يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يتعبد لله تعالى بالصيام ل أ ج ل أ ن يرفع عمله فعلا أ ن ه صائم و ل أ ج ل أ ن ه إ ذ ا أ خ ط ر و قال الحمد لله ذهب ا ل ض م ا و ابتلت العروق و ثبت ا ل أ ج ر إ ن شاء الله يقول الله نعم ثبت ا ل أ ج ر ما تقول له ا ل م ل ا ئ ك ة أ ي أ ج ر أ ن ت مامن عليه ثبت ا ل أ ج ر أ ن ت عندك أ ج ر حتى يرفع عليك طيب ما هو الصيام الشرعي يا ج م ا ع ة حتى فعلا ينطبق علينا ا ل أ ح ا د ي ث التي قال فيها النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من صام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه طيب كيف أ ن ا أ ص و م و أ ق و م إ ي م ا ن ا واحتسابا تعالوا ننظر كيف كان صيام النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و كيف كان صيام ا ل ص ح ا ب ة و التابعين و من جاء من بعدهم باحسان الى يوم الدين كان السلف يفرحون بمقدم شهر الصيام عليهم وكانوا يستبشرون ب ا ل أ ج ر العظيم المترتب على هذا يعني كما أ ن ك أ ن ت مثلا لو قيل لك مثلا لو أ ن ك لبثت سنين ولم ترزق ب أ و ل ا د مثلا ثم بعد ع د ة علاجات ونحو ذلك حملت زوجتك بعد زواجك منها مثلا بعشرين س ن ة وقال لك الطبيب والله المتوقع أ ن ه ا تلد في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني المتوقع ذلك بحسب مقاييس ط ب ي ة عندهم لوجدت أ ن ك كلما اقترب هذا الموعد ازددت فرحا واستئناسا وربما لو ضاق صدرك أ ح ي ا ن ا أ و نحو ذلك وتذكرت أ ن ك في اليوم الفلاني س ي أ ت ي ك أ م ر مفرح ذهب عنك هذا الضيق وكذلك لو أ ن إ ن س ا ن ا ينتظر موعد زواجه او ينتظر موعد يخرج اسمه مثلا يعطى أ ر ض ا او يعطى فله ولا يقبل في مكان معين لوجدت أ ن ه يستبشر كلما اقترب هذا الموعد السلف كانوا كلما اقترب شهر رمضان ازدادت ف ر ح ة أ ح د ه م وابتهاده يقول المعلم بن فضل كان السلف يدعون الله سته اشهر أ ن يبلغهم رمضان يعني منذ أ ن يبقى على رمضان ق ر ا ب ة ا ل ث ل ا ث ة أ ش ه ر أ ر ب ع ة خ م س ة أ ش ه ر ي ب د أ أ ح د ه م يقول اللهم رمضان اكترث يا رب بلغني رمضان يا رب بلغني رمضان كما أ ن ا ل آ ن طلابنا مثلا في أ ي ا م الامتحانات في ا ل ش ه ا د ة ا ل ث ا ن و ي ة تجد أ ح د ه م يقول اللهم يسر لي ان مثلا أ ن ج ح ب ن س ب ة تدخلني ل ل ج ا م ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة نقول وين أ ن ت ا ل آ ن بقي على التسجيل في ا ل ج ا م ع ة أ ر ب ع ه اشهر بقي إ ج ا ز ة ثم ي ب د أ التسجيل يقول أ ن ا أ د ر ي لكنني أ س أ ل الله من ا ل آ ن أ ن ييسر لي القبول في تلك ا ل ج ا م ع ة هم من ش د ة اشتياقهم لرمضان كانوا قبل رمضان ب أ ش ه ر يدعو أ ح د ه م ربه يا ربي يسر لي أ ن أ ب ل غ شهر رمضان وارزقني فيه ا ل ص ل ا ة والقيام ل أ ن ه يخشى أ ن تقبض روحه قبل رمضان أ و أ ن يضل عياذا بالله أ و أ ن يحصل ل أ ي شيء يمنعه ويقول يحيى بن أ ب ي كثير كان من دعائهم كان من دعاء السلف اللهم بلغني اللهم سلمني إ ل ى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا ولرب يا ربي سلمني إ ل ى رمضان حتى أ س ت ط ي ع ن ص و م وسلم لي رمضان لا ياتني رمضان و أ ن ا في ضلال أ و في هجوم اللهم وتسلم رمضان مني إ ل ى آ خ ر ه متقبلا مني لا ترده إ ل ي يا رب ل أ ن ي لم أ ق م بالصيام الشرعي كما تريد ل ذ ل ك انظر كيف كان الصالحون يتعبدون في غير رمضان فما بالك برمضان يقولون ان رجلا من السلف باع ج ا ر ي ة له ل أ ح د الناس فلما اقبل رمضان عند سيدها الجديد جعل يعني سيدها الجديد ي ت ه ي أ بالطعام والشراب ويشتري المقاضي ونحو ذلك يعني يستعدون ع ن ي ي فقالت لهم ينزل بكم ضيف انتم تجهزون وكذا وتملاون المستودع ينزل بكم ضيف قالوا لا إ ن م ا نفعل ذلك لاستقبال الصيام في شهر رمضان قالت سبحان الله و أ ن ت م قوم لا تصومون إ ل ا في رمضان يعني ل أ ن في صيام الصيام ب ا ل ن س ب ة لكم غريب ف أ ن ت م تستعدون له أ ن ت م قوم لا تصومون إ ل ا في رمضان والله لقد جئتكم من عند قوم أ ح س ن ت كلها عندهم رمضان أ ن ا جئتكم من عند ناس يصومون ا ل أ ي ا م ا ل ب ي ض يصومون الاثنين والخميس فالصيام متعودون عليه ليس غريبا عليهم لقد جئتكم من عند قوم أ س ن ه كلها عندهم رمضان ردوني إ ل ى سيدي ا ل أ و ل أ ن ا ما أ ج ل س عندكم قالوا فلا زالت بهم حتى ردوها الى سيدها ا ل أ و ل قالت سبحان الله لقد دعتني إ ل ى قوم سوء ما يصومون إ ل ا في رمضان إيش ما, ما هذا ف أ ق و ل إ ن بعض الناس مع كونه مقصرا في الصيام في غير رمضان إ ل ا أ ن ك تجده حتى في رمضان ربما أ ن برنامج في رمضان ما يختلف عن برنامج في غير رمضان وهذه م ش ك ل ة إ ذ ا كان حتى في رمضان برنامجك هو هو لم ت ت أ ث ر برمضان ف م ن ف ا ئ د ة من ذلك كما قال بنى مسجدا لله من غير حله فكان بحمد الله غير موفق ك م ط ع م ة ا ل أ ي ت ا م من كد عرضها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يا ج م ا ع ة سيصوم بطنه عن الطعام لكن لن تصوم عينه عن النظر الحرام ولن يصوم سمعه عن ا ل س م ع الحرام نقول إ ي ش ا ل ف ا ئ د ة من صومك إ ذ ا كان يا ج م ا ع ة الواحد والله صائمين ومعها الريموت كنترول وقاعد يشوف ل ه و ا ح د ة ترقص ويرسل اسم اس ف ي ر ا س ل ه و ا ح د ة من البنات ويقول والله صائمين كم بقى على ا ل إ ف ط ا ر يا شباب ا ل إ ف ط ا ر وانت عاد نفسك صائم ا ل آ ن هل هذا هو الصوم الشرعي الذي يريده رب العالمين يا أ خ ي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث واضح رب صائم ليس لهم صيامها ل ا الجوع والعطش يا أ خ ي أ ن تسمي نفسك صائما ا ل آ ن أ ي ن عمل الصيام في قلبك أ ي ن قول الله لعلهم يتقون لعلكم تتقون وين لعلكم تتقون هل أ ن ت اتقيت هل أ ص ل ح الصيام في قلبك يا ج م ا ع ة يعني لما صفد الله تعالى عنا شياطين الجن كما قال في الحديث وسلسلت الشياطين وصفدت م ر د ة الجن لما صفد الله تعالى وربط عنا م ر د ة الجن تحرك م ر د ة ا ل إ ن س فعلا تحرك م ر د ة ا ل إ ن س ا ل آ ن إ ذ ا اطلعت إ ل ى بعض القنوات تجد أ ن ه م يقولون ماذا جهزنا لكم في رمضان انتظرونا في رمضان أ ع د د ن ا لكم في رمضان من برامجنا في رمضان وتجد ا ل إ ع ل ا ن ا ت ا ل آ ن إ ع ل ا ن ا ت لشراء بعض البطاقات الاشتراك في بعض القنوات التي م ش ف ر ة نحو ذ ل كلها ك تهيئه ل أ ج ل رمضان طيب أ ن ت م ماذا أ ع د د ت م لنا في رمضان لو س أ ل ت هذه القنوات يلا ماذا أ ع د د ت م لنا هل أ ع د و ا لنا مثلا نقلا لحلقات مثلا تحفيز ا ل ق ر آ ن في المساجد مثلا أ و ت غ ط ي ة إ ع ل ا م ي ة لتقطير الصائمين الخيري الذي يقع في المساجد مثلا أ و تعليم ا ت ل ا و ة يوميا يالله درس في ا ل ق ر آ ن الكريم وترى في ناس يا ج م ا ع ة إ ل ى اليوم وصلت أ ع م ا ر ه م على ا ل أ س ف إ ل ى ثلاثين و أ ر ب ع ي ن وفوق ذلك ولا يعرف يقرا ق ر آ ن واحد من, من طلابي في ا ل ك ل ي ة ي ق ر أ قبل كم يوم لحى طالب في ا ل ك ل ي ة يبغى ي ق ر أ أ ل م ترى كيف فعل ربك ب أ ص ح ا ب الفيل ت د ر كيف قراها ء بسم الله الرحمن الرحيم الم ف ل ا ميم ترى كيف فعل ربك ب أ ص ح ا ب الفيل أ ن ت درست ابتدائي متوسط وثانوي إ ي ه والله درست ويقراها بهذه ا ل ط ر ي ق ة تعال إ ل ى بعض الناس اليوم و ع ط ه المصحف وافتح المصحف ك ل ه بالله اقرا ترى أ ن و ا ع التكسير طيب لماذا لا يكون هناك برامج لتعليم هذه ا ل ت ل ا و ة ف إ ذ ا نظرت ف إ ذ ا ا ل أ ش ي ا ء التي جهزت للناس ل أ ج ل أ ن تعرض عليهم لا تخرج عن م خ ا ط ب ة الغرائز و إ ث ا ر ت ه ا و إ ش غ ا ل الناس بالشهوات إ ل ى غير ذلك هذا مع ا ل أ س ف موجود في رمضان و أ ص ب ح الناس يستمرئون م ش ا ه د ة هذه المشاهد يعني يا ج م ا ع ة أ ص ب ح ا ل آ ن النظر إ ل ى مناظر احتساء الخمور في القنوات أ ص ب ح أ م ر ا عاديا عند الناس عادي واحد يمثل ويشرب خمر وعادي الناس لا تستنكر العين ذلك أ ص ب ح ت مناظر السجائر مناظر التقبيل أ م و ر ا ع ا د ي ة ل أ ن الناس تعودوا عليها كما قال من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إ ي لامو خلاص يعني إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن تعودت عينه على هذه المناظر لم ي ب د أ ينكرها حتى في قلبه بل ب د أ الناس تشاهدون في التلفاز اليوم رجلا يضم بنتا شابه بين يديه وربما لمس شعرها وقبلها ومسح خديها ويقولون الناس عادي تمثل دور ابنته و إ ذ ا مثلت دور ابنته يجوز يضمها ها يجوز يعني أ ص ب ح حلالا أ و رجل جالس هكذا على سرير وبجالبه ا م ر أ ة ويتحدثان مع بعض هذا ا ل آ ن برامج ا ل م ح ا ف ظ ة والناس يقولون عادي معها على السرير ل أ ن ه ا تمثل دور ز و ج ت ه و إ ذ ا مثلت دور زوجته يجوز تجلس معها على سرير ا ل م ش ك ل ة ليست هنا ا ل م ش ك ل ة يا ج م ا ع ة أ ن ع ي ن ن ا استمرات هذه المناظر حتى أ ص ب ح ن ا ننظر إ ل ي ه ا بكل ع ف و ي ة أ ي تقوى تحققها بالله عليكم مثل هذه البرامج لذلك نحن لا نلوم أ ص ح ا ب ه ا القنوات يعني ح ق ي ق ة غ س ل ن ا أ ي د ي ن ا منه م إ ن م ا نلوم إ خ و ا ن ن ا الذين يتابعونها ويصرفون أ و ق ا ت ه م فيها كون هذه القنوات قد عرضت هذه ا ل أ م و ر لا يعني أ ن ك تقبل عليها كما أ ن ه مثلا لو وزعت الخمور في الشوارع ليس عذرا لك أ ن ك تذهب و ت أ خ ذ منها وتقول يا أ خ ي يوزعونها في الشارع و إ ذ ا وزعوها في الشارع معناها أ ن ك تشرب أ و مثلا لو فتحت دور بغاء وذهب إ ن س ا ن ا وقع في ا ل ف ا ح ش ة ثم قال يا أ خ ي بيوت البغاء م ف ت و ح ة في كل مكان و إ ذ ا فتحت أ ح د أ م س ك ك من يدك غص وقال لك اذهب إ ل ي ه ا لذلك الشيطان يوم ا ل ق ي ا م ة لما يعني ي ع د ب في النار مع من أ ض ل ه م حكى الله تعالى قصته معهم ماذا قال ربنا جل وعلا قال سبحانه وقال الشيطان لما قضي ا ل أ م ر لما ادخل أ ه ل ا ل ج ن ة إ ل ى ا ل ج ن ة و أ ه ل النار إ ل ى النار وقضي ا ل أ م ر وقال الشيطان لما قضي ا ل أ م ر إ ن الله وعدكم وعد الحق الله قال إ ذ ا عصيتوني و ع ذ ب ك م ووعدتكم ف أ خ ل ف ت ك م قلت لكم ما عليكم الله غفور رحيم وهذه معاصي صغار وغيركم يفعل و شيئا أ ع ظ م ووعدتكم ف أ خ ل ف ت ك م ثم قال وما كان لي عليكم من سلطان إ ل ا أ ن دعوتكم فاستجبتم لي أ ن ا أ ص ل ا ما كان لي عليكم سلطان ما كنت أ س ت ط ي ع أ ن أ م س ك يدك وغصبا عنك أ ع ط ي ك ا ل س ي ج ا ر ة غصبا عنك خليك تتصل على البنت وتغازلها غصبا عنك تسافر لمكان ل ف ل ا ن ي ت ق ع في ف ا ح ش ة أ ن ا مالي سلطان عليك إ ل ا أ ن فقط دعوتكم وسوست في داخلك فاستجبتم لي لماذا استجبتم لي أ ن ت م اللي إ ي م ا ن ك م ضعيف فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أ ن ف س ك م ما أ ن ا بمصرخكم أ ن ا ما أ س ت ط ي ع ان اساعدكم وما أ ن ت م بمصرخي إ ن ي كفرت بما أ ش ر ك ت م و ن ي من قبل انظر إ ل ى التبرؤ الذي ي ت ب ر أ ه منهم لذلك ا ل إ ن س ا ن ينبغي عليه أ ن ي ن أ ى بنفسه عن مثل هذه ا ل أ م و ر أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه كان هو و أ ص ح ا ب ه إ ذ ا ص ا م و ا جلسوا في المسجد فيقال لهم لماذا تجلسون في المسجد قالوا نحفظ صيامنا ن حتى ف ظ صيامنا ح لا يفسد بالكلام في الناس أو نحو ذلك. انا لا أ ط ا ل ب ك أ ن تجلس في المسجد أ ط ا ل ب ك فقط إ ذ ا كنت في رمضان والمفروض أ ي ض ا في غير رمضان أ ن ا ل إ ن س ا ن يبتعد عن المحرمات ثم ا ع ل م أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام أ ن ا ل إ ن س ا ن ينبغي أ ن يكون أ ص ل ا في طبيعته في طبيعه طائعا لله ليس فقط إ ذ ا جاء رمضان يترك ا ل م ع ص ي ة ثم يعود الى ما كان عليه كما ذكروا أ ن أ ح د الخلفاء كان له ابن سكير قالوا فلما أ ق ب ل رمضان قالوا هذا رمضان قال يا الله يعني ما في شرب خمر قالوا لا هذا رمضان انتبه الله يديك ترى هذا رمضان يقولون ف أ م س ك عن الخمر في رمضان فلما قيل له غدا عيد فرح واستبشر و أ خ ذ ينادي غلامه يقول رمضان ولى انتهينا افتكينا من رمضان رمضان و ل ا هاتها يا ساقي م ش ت ا ق ة زفت إ ل ى مشتاقه جب ا ل ق و ا ر ي ر اللي كنا مخبئينها قبل رمضان وكذلك أ ح د ه م ممن كان مقيما على بعض المخالفات ا ل ش ر ع ي ة لما أ ق ب ل رمضان ضاق صدره و أ خ ذ يقول أ ث ا ن ي شهر الصوم لا كان من شهري يعني الله لا يرده الله لا يجيبه ما الذي جاء به يقول أ ت ا ن ي شهر الصوم لا كان من شهري فلا صمت شهرا بعده آ خ ر الدهر جعلني م ع ذ صومه يقولون ف أ ص ي ب بعد رمضان بالصرع وعض على لسانه يوما ومات ع ق و ب ة هو دعا على نفسه هو على نفسه دعا قال فلا صمت شهرا بعده آ خ ر الدهر فمنعه الله من أ ن يصوم إ ل ى آ خ ر الشهر لكن المؤمن يفرح ب إ ق ب ا ل هذا الشهر ل أ ن ه يمثل ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه ق ف ز ة في العمل الصالح انظر كيف كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكان أ ص ح ا ب ه يتعبدون في هذا الشهر وفيما قبله وبعده ويشعرون أ ن هذا الشهر موسم للاقبال على الله تعالى أ ك ث ر من المواسم ا ل أ خ ر ى مع إ ق ب ا ل ه م في غ ي ر ه ا خذ مثلا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال في الحديث الصحيح من قام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا إ ي م ا ن ا بشرعيته واحتسابا ل ل أ ج ر عند الله ما م ك ا ف أ ت ه غفر له ما تقدم من ذنبه طيب كيف كان قيامه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في غير رمضان و كيف كان قيامه في رمضان خذ يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال كما في البخاري بت ل ي ل ة عند خ ا ل ة م ي م و ن ة م ي م و ن ة هي ز و ج ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و خ ا ل ة عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس كان غلاما صغيرا يعني عمره مثلا اثنا ع ش ر ة س ن ة او نحو ذلك يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هو بات في البيت عند خالته ثم التفت ف ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي قيام الليل لوحده فقام ابن عباس وتوضا وكبر بجانبه قال فافتتح س و ر ة ا ل ب ق ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام افتتح س و ر ة ا ل ب ق ر ة قال فقلت في نفسي يقف عند ا ل م ئ ة س ي ق ر أ مائه ا ي ة ويقف قال فجاوزها فقلت في نفسي يركع بها أ ك ي د س ي ق ر أ س و ر ة ا ل ب ق ر ة و يركع خلاص جزئين ونصف قال فختمها فافتتح النساء قال فختمها ثم افتتح اهل عمران فختمها يعني خ م س ة أ ج ز ا ء ونصف في ر ك ع ة و ا ح د ة فختمها يقول ما يمر ب آ ي ة ر ح م ة إ ل ا س أ ل الله ا ل ر ح م ة ولا ب آ ي ة فيها عذاب إ ل ا تعوذ بالله من عذابه ولا ب آ ي ة فيها تمجيد لله جل وعلا و تقديس إ ل ا أ ث ر على الله تعالى بما هو أ ه ل ه يقول حتى ختم هذه الثلاث س و ر في ر ك ع ة و ا ح د ة قال ابن عباس حتى هممت ب أ م ر سوء قالوا بما هممت إ ي ش قال هل قال أ ن أ ق ط ع صلاتي و أ ن ا م لا قال أ ن أ ج ل س و أ د ع النبي صلى الله عليه و سلم واقفا هذا أ م ر السوء اللي أ ن ا هممت به هممت أ ن أ ج ل س و أ د ع ى النبي صلى الله عليه و سلم واقفا هذا عمره يا ج م ا ع ة اثنى عشر س ن ة ابن عباس و يصلي هذه ا ل ص ل ا ة ط و ي ل ة مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و خجل أ ن يجلس و النبي صلى الله عليه و سلم لا يزال واقفا هذا يا ج م ا ع ة ع ب ا د ة في غير رمضان يود أ ن ظلام الليل دام له و زيد فيه سواد العين و البصر يعني يتمنى لو الليل أ ط و ل من كذا حتى يستمر في ا ل ع ب ا د ة هذا في غير رمضان فما بالك بحاله في رمضان عمر بن الخطاب كان له أ ع ا ج ي ب قبله أ ب و بكر كان له أ ع ا ج ي ب في ا ل ص ل ا ة عمر بن الخطاب كان له أ ع ا ج ي ب يقول وكان ن و عمر إ ذ ا جن عليه الليل و اقترب الفجر قام يصلي ف إ ذ ا اقترب الفجر قام يصيح ب أ ه ل ه ويقول ا ل ص ل ا ة الصلاه يعني قوموا صلوا قيام الليل ا ل ص ل ا ة الصلاه ثم كان ي ق ر أ قوله تعالى و أ م ر أ ه ل ك بايش بالصلاة واصطبر ل ع يقول ه ا لا نسألك ر ز ا نحن نرزقك ا ما دام الله ق ا ل ه أمر أهلك ب ا ل ل ص امرهم ة أنا أ ا ل آ ن ب ا ل ص ل ا ة وهذا ا ل س ن ة يا ج م ا ع ة لذلك يعني حريم ب ا ل أ ب وانتم ان شاء الله كذلك حريم ب ا ل أ ب حريم ب ا ل أ خ بالزوج أ ن ي أ م ر أ ه ل ه ب ا ل ص ل ا ة يقول الله صليتوا قموا صلوا استيقظوا ل ل ص ل ا ة يالله يا ولد أ ط ل ع للمسجد صلي يعني ما أ ج م ل أ ن تسمع دائما ك ل م ة صل صليت متى صليت لا تفوتك ا ل ص ل ا ة ل أ ن الله تعالى يقول و أ م ر أ ه ل ك أ ن ا مطالب اني أ م ر إ خ و ا ن ي واخواتي و أ م ر زوجتي و أ ب ن ا ئ ي و أ م ر أ ه ل ك ب ا ل ص ل ا ة ثم قال واصطبر عليها ن ا ج ل الصبر لا ن س أ ل ك رزقا ل أ ن ه ا هي مفتاح الرزق نحن نرزقك ثم قال و ا ل ع ا ق ب ة للتقوى هذا حالهم في غير رمضان ولهم مع ا ل ص ل ا ة أ ع ا ج ي ب في خشوعهم و انكسارهم ا ل إ م ا م أ ب و زرعه الرازي كان إ م ا م ا من المحدثين و كان يصلي إ م ا م ا في المسجد في مسجد قومه عشرين س ن ة عشرين س ن ة وهو إ م ا م المسجد و هذا أ م ر عادي إ ل ى اليوم بعض ا ل أ م ة تجد أ ن يستمر إ م ا م ا للمسجد عشر سنوات خ م س ة عشر س ن ة أ م ر عادي يعني ف أ ق ب ل إ ل ي ه يوما طلبه علم عندهم يعني ا س ئ ل ة و استفتاءات له فلما ج ا ء و ا إ ل ى المسجد قبل أ ن ي أ ت ي الشيخ إ ل ى المسجد ج ا ء و ا ينتظرونه فيه فنظروا في المسجد وكذا ونظروا في المحراب ف إ ذ ا في المحراب كتابات آ ي ا ت م ك ت و ب ة في المحراب سكتوا وجاء الشيخ وكبر وصلى بهم ثم جلس و أ ق ب ل و ا إ ل ي ه يسمعون منه العلم فقال له أ ح د ه م يا أ ب ا زرع يا شيخ قال نعم قال ما تقول في ا ل ك ت ا ب ة في المحاريب ما هو حكم ا ل ك ت ا ب ة آ ي ا ت في المحراب أ م ا م ا ل إ م ا م قال هي تشغل ا ل إ م ا م وقد كرهها قوم ممن ن مضى و أ ن ا أ ك ر ه ه ا و أ ن ه ى عنها أ ن ا أ ر ى أ ن ه ما يجوز ا ل ك ت ا ب ة في المحراب أن ي ش غ ل ا ل إ م ا م ويشغل المصلين فقالوا سبحان الله هو ذا في محرابك ك ت ا ب ة انت تقول حرام علم نفسك هو ذا في محرابك ك ت ا ب ة قال و الله ما علمت بها قالوا سبحان الله أنت عشرين سنة ت إمام قال ف م ح حمده ر ا الله ما علمت بها قال ب سمع وتقول علمت بها قالوا كيف و أ ن ت ا ل إ م ا م قال سبحان الله رجل يقف بين يدي ربه و يرفع بصره عن موضع سجوده يقول أ ن ا أ ص ل ا منذ أ ن اقف في المحراب و أ ن ا وجهي في ا ل أ ر ض احتراما لله استووا اعتدلوا الله أ ك ب ر ف أ ن ا ما أ د ر ي إ ي ش اللي مكتوب أ م ا م عيني يا ج م ا ع ة شوف أ م ث ل ة ع ج ي ب ة لروح ا ل ص ل ا ة التي كانت عندهم يقول رجل يقف بين يدي الله ويرفع بصره عن موضع سجوده ذلك تجد بعضهم ا ل آ ن حتى إ ذ ا صلى ما يجعل بصره على موضع سجوده يطوف البصر يمينا و يسارا ثم يقول يا أ خ ي سبحان الله نحن ما نستطيع نخشع في صلاتنا يقول يا أ خ ي داؤك منك و ما تبصر انت ا ل م ش ك ل ة عندك أ ن ت الذي لا تطبق ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة في صلاتك و بالتالي لن تستطيع أ ن تخشع ما دام حالك على هذا عبيده بن مهاجر كان أ ح د السلف الصالحين قالوا كان له أ م م ج و س ي ة تعبد النار يعني م ج و س ي ة قالوا فكان دائما يدعوها إ ل ى ا ل إ س ل ا م يدعوها إ ل ى ا ل إ س ل ا م و ت أ ب ى عليه يوم من ا ل أ ي ا م دعاها إ ل ى ا ل إ س ل ا م بعد يعني الظهر و أ ك ث ر عليها ت أ ب ت عليه ذهب وصلى العصر ثم رجع فلما رجع من ص ل ا ة العصر في يوم ا ل ج م ع ة بشرته امه قالت يا ولدي أ ن ا اقتنعت أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وان م ح م د رسول الله يقولون فقال الله أ ك ب ر وخر ساجدا لله فلم يرفع ر أ س ه حتى غابت الشمس يقولون سجد سجود شكر بسبب فرحا ب إ س ل ا م أ م ه فلم يرفع ر أ س ه من سجوده حتى غابت الشمس فلما غابت الشمس رفع ر أ س ه من سجوده محمد بن خفيف أ ي ض ا كان أ ح د الصالحين قالوا لما كبر أ ص ا ب ه الفالج فالج يعني شبه شلل تقريبا فلما ص ا ب ه الفارج كان إ ذ ا اذن ل ل ص ل ا ة قال احملوني إ ل ى المسجد قال سبحان الله أ ن ت رجل قد عذرك الله أ ن ت معذور يا أ خ ي انك ما تصلي في المسجد معذور انت رجل قد عذرك الله قال سبحان الله أ س م ع مناد الله يقول حي على ا ل ص ل ا ة حي على الفلاح ولا أ ج ي ب ه احملوني إ ل ى المسجد إ ذ ا سمعتم ا ل أ ذ ا ن ل ل ص ل ا ة ولم تروني في الصف فاطلبوني في ا ل م ق ب ر ة إ ذ ا سمعتم ا ل أ ذ ا ن ولم تروني بينكم قائما في ا ل ص ل ا ة أ ص ل ي معكم اعلم و اني مت يعني لن يمنعني من ا ل ص ل ا ة في المسجد إ ل ا الموت إ ذ ا كنت حيا اعلم و اني معكم حتى لو أ ن ا مريض آ ت ي إ ل ي ك م و أ ص ل ي معكم ولو محمولا على الرقاب ل ش د ة تعظيمهم هذا يا احبابي حالهم في غير رمضان فكيف كان حالهم في رمضان كان ا ل ص ح ا ب ة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه يصلون ث ل ا ث وعشرين ر ك ع ة يقولون وكان القارئ ي ق ر أ ب س و ر ة ا ل ب ق ر ة في ثمان ركعات هي ثلاث وعشرين ركعه منها ثمان ركعات ي ق ر أ س و ر ة ا ل ب ق ر ة ك ا م ل ة قالوا كان القارئ ي ق ر أ ب س و ر ة ا ل ب ق ر ة في ثمان ركعات قالوا ف إ ذ ا ق ر أ بها في اثنتي ع ش ر ة ر ك ع ة ر أ ى الناس أ ن ه خفف عليهم يعني هو ا ل ع ا د ة ي ق ر أ في ثمان ركعات س و ر ة ا ل ب ق ر ة و بقي لا يزال بقي ثلاثه عشر ر ك ع ة و هو يصلي ثلاثه و عشرين يقولون ف إ ذ ا ق ر أ س و ر ة ا ل ب ق ر ة في اثنتي عشره ر ك ع ة و لا يزال بقي ركعات إ ل ى ثلاثه و عشرين لكن إ ذ ا ق ر أ ا ل ب ق ر ة في اثنتي عشره ر ك ع ة ر أ ى الناس أ ن ه خفف عليهم قال وش ا إ ي ا ل ص ل ا ة ا ل ق د ي د ة و يقول خالد بن دريك ك م في سنن البيهقي يقول كان لنا إ م ا م في ا ل ب ق ر ة يختم بنا ا ل ق ر آ ن في كل ثلاث ليال ي م ر ة كان عندنا إ م ا م في ا ل ب ص ر ة يختم بنا ا ل ق ر آ ن في كل ثلاث ليال ي م ر ة يقول فمرض إ م ا م ن ا ف أ م ن ا رجل غيره فختم بنا ا ل ق ر آ ن في كل أ ر ب ع ليال ي م ر ة ف ر أ الناس أ ن ه خفف عليهم قالوا وش ا ل ص ل ا تختم بنا كل أ ر ب ع ليال ي ا ل إ م ا م ا ل أ و ل يختم بنا كل ثلاث ليال ي لماذا أ ن ت تختم بنا كل أ ر ب ع ليالي شوف يعني فعلا قم الليل إ ل ا قليلا يقول ف ر أ ى الناس أ ن ه خفف عليه م يقول عبد الله بن أ ب ي بكر عن أ ب ي ه يقول كان كنا نخرج من ص ل ا ة القيام في رمضان فنستعجل الخادم بالطعام مخافه طلوع الفجر علينا نخاف يطلع علينا الفجر نقول بسرعه بسرعه نريد أ ن ندرك أ ن ن أ ك ل السحور قبل أ ن يؤذن علينا الفجر يقولون وكان القارئ يقول يزيد بن السائب كان القارئ ي ق ر أ ب ا ل م ئ ي ن في ص ل ا ة التراويح ب ا ل م ئ ي ن يعني بمئات ا ل آ ي ا ت قال حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام من طول القيام الناس بعضهم يمسك عصا من طول ا ل ص ل ا ة لكن مع س ه و ل ة ا ل ص ل ا ة علينا اليوم ويعني تخفيفها من الائمه بحيث أ ن ربما أ ن أ ط و ل الامام لا ي ق ر أ أ ك ث ر من من جزء واحد إ ل ا بعض ا ل أ ئ م ة قد يزيد جزئين أ و ث ل ا ث ة أ و أ ك ث ر من ذلك لكن جرت ا ل ع ا د ة أ ن أ ك ث ر ا ل أ ئ م ة ي ق ر أ جزءا أ و قريبا منه و من فضل الله تعالى علينا أ ن ا ل إ م ا م حتى لو ق ر أ هذا و قمت معه حتى ينصرف يقول صلى الله عليه و سلم كما في السنن من قام مع ا ل إ م ا م حتى ينصرف يعني جئت و كبرت معه في صلاه التراويح و استمريت معه تصلي حتى انتهى من التراويح قال من م قام مع ا ل إ م ا م حتى ينصرف كتب له قيام ليله ة من فضل ل ل ا تعالى علينا ورحمته ومنته ركعتين ركعات بيته نهايتها علينا مع أربع مع عليه الذي الإمام الذي لا الذي يكبر مع الإمام منذ بداية الصلاة إلى نهايتها يقول صلى الله عليه وسلم كتب له قيام ما قام الليلة كاملة وهذا الفضل ليس يصلي إلى إلى يقول صلى وسلم له ليلة ينصرف ينصرف يكبر أن منذ أو ثم كأن كتب أ ع ن ي فضل القيام في رمضان هو خاص بهذا الشهر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام شوال إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم ا ل د م د ولا قال من قام رجب وشعبان إ ن م ا خص رمضان لمزيد الفضل والكرم والجود من الله تعالى وتحريصا منه لنا في هذا الشهر الكريم ا ل م ش ك ل ة أ ي ه ا ا ل أ ح د ه الفضلاء أ ن الناس الكثير منهم في أ و ل رمضان يكون عنده حرص على الطاعات ف ت ج د أ ن ه في ب د ا ي ة الشهر أول رمضان مع سبعة صفوف او رمضان ت أ ت ي ل ل ص ل ي مع ا ل إ م ا م فترى م احيانا س ب ع ة صفوف أ و ث م ا ن ي ة صفوف ثم بعدها ب خ م س ة أ ي ا م تقل إ ل ى أ ر ب ع ة صفوف ثم بعدها إ ذ ا انتصف رمضان قلت إ ل ى صفين أ و صف ونصف ثم ربما إ ذ ا جاءت العشر صار العدد أ ق ل إ ل ا ربما في بعض المساجد التي يكون و ئ م ت ه م و اصواتهم ح س ن ة والناس يزدحمون عليهم من أ م ا ك ن ب ع ي د ة لكن ا ل م ش ك ل ة أ ن كثيرا من الناس يتحمس في أ و ل رمضان ف إ ذ ا اقترب السباق من نهايته ب د أ هذا الحماس يقل وهذا خ ط أ النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان كلما مضى عليه أ ي ا م أ ك ث ر من رمضان كان يزيد في ا ل ط ا ع ة تقول ع ا ئ ش ة كان النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم إ ذ ا دخلت العشر يعني العشر الاواخر من رمضان إذا دخلت العشر دخلت اجتهد وشد المئزر شد المئزر كنايه عن الحرص مثل لما تقول مثلا والله فلان فرح فرح حتى شق ثيابه هل هو فعلا شق ثيابه من فرح لا لكنك تقول ه ذ ا ل ع ب ا ر ة لبيان ش د ة فرحه فتقول عائشه شد المئزر ك أ ن في سباق ب يربط ثوبه إزارة إذا الذي أراد ومثل يشتغل بشيء ت و وشد ل ا ل م ز ر وأيقظ أ ه ل ه يقول يا ع ا ئ ش ة قومي صلي ما في نوم العشر ا ل و ا خ ر قومي ا ح ف ص ة قومي ا س و د ة قومي يا ام س ل م ة ما في نوم العشر ا ل و ا خ ر قومي يا س و ا قومي يا ام ل قومي يا ام سلمه قومي يا ام سلمه قومي يا ام سلمه قومي د ر ا ك العشر و أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم أ ن في العشر ا ل أ و ا خ ر ل ي ل ة هي خير من أ ل ف شهر كما وصفها الله تعالى بهذا في كتابه فقال سبحانه وتعالى انا انزلناه في ليله القدر وقال سبحانه إ ن ا انزلناه في ل ي ل ة م ب ا ر ك ة في ل ي ل ة م ب ا ر ك ة يعني في ل ي ل ة القدر ف ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل كله في رمضان متى في رمضان في ل ي ل ة القدر كما قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن ليش يا رب ي أ ن ز ل ت ه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فبين الله عز و جل فضل الشهر ب أ ن ه قد أ ن ز ل الله تعالى فيه ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل ج م ل ة و ا ح د ة أ ن ز ل كل ا ل ق ر آ ن في ل ي ل ة م ب ا ر ك ة في ل ي ل ة القدر إ ل ى السماء الدنيا ثم ب د أ ا ل ق ر آ ن ينزل شيئا فشيئا إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بحسب الحوادث تقع م ع ر ك ة بدر الله جل وعلا قبل يدري انها ت ت ق ع معركه بدر وتكلم عنها في ا ل ق ر آ ن ي أ م ر الله تعالى جبريل فيتكلم الله تعالى ل جبريل بما ي خ ت ص ل ي ل ة القدر ينزله إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف ا ل ق ر آ ن نزل منجما يعني مفرقا على ثلاث وعشرين س ن ة لكن النزول ا ل أ و ل أ و ل ما نزل ا ل ق ر آ ن إ ن م ا نزل في ل ي ل ة القدر كما أ خ ب ر الله تعالى بذلك في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر عن ل ي ل ة القدر أ خ ب ر بفضلها وقالت له ع ا ئ ش ة يا رسول الله أ ر أ ي ت إ ن أ د ر ك ت ل ي ل ة القدر ما أ ق و ل علمني يا رسول الله دعاء أ ك ث ر منه في ل ي ل ة القدر فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عني دلها على ان تقول هذا الذكر وبين ّ فضلها لما قال من قام رمضان إ ي م ا ن ا وحساب ا غ ف ر له ما تقدم من ذنبه تكلم عن ل ي ل ة القدر نفسها فقال من ق الامور م ي ل ة ل ق د ر ن رمضان قام الفضل له م قام ن ق ا ليلة ل د خ التي ص ة من قام, قام ي إيمانا ل القدر ة ا و ح س ا ا ما تفدا فالله الله ب ذنبه بالحرص غفر له ل من ع ه أ ع ن ينبغي الحرص على صلاة التراويح ا ا على ل مع ي م إ من الأمور ن التي ي أ ن نحرص عليها في هذا الشهر أ ن ه شهر ا ل ق ر آ ن كما أ خ ب ر الله تعالى في ك ت ا ب شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن ما قال الذي فرض فيه الجهاد أ و الذي فرضت فيه ا ل ص ل ا ة و الصيام أ و ا ل ز ك ا ة إ ن م ا اختار الله تعالى ا ل ق ر آ ن لشرف هذا الشهر كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه و سلم ا ل ق ر آ ن في كل رمضان م ر ة كل ما جاء رمضان ينزل جبريل و يراجع ا ل ق ر آ ن مع النبي صلى الله عليه و سلم اختار رمضان دون غيره فلما كان آ خ ر رمضان صامه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة نزل جبريل و ع ر ض القران راجع ا ل ق ر آ ن مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مرتين في رمضان فلما راجعه مرتين علم النبي صلى الله عليه وسلم أ ن رمضان هذا يختلف عن السابقات رمضان فرض الصيام في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة ل ل ه ج ر ة يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام ث م ا ن ي ة رمضانات أ و ت س ع ة رمضانات فه كل الرمضانات جبريل يراجع معي القرآن、مرة. لماذا هالمرة فعلم صلى الله يراجع راجعه مرة مرتين معي عليه وفعلا س ل أجله م أنه اقتراب و انتهى رمضان حج عليه الصلاة والسلام رجع من الحج ابتدا به صلى الله عليه ل و س مرض م الموت بعد الحج ثم ن ب ث ع ل ي ه الله ص ا والسلام ة عنه حتى مات في ربيع ا ل أ و ل إ ل ى ربه جل وعلا فكان جبريل له اهتمام ب ا ل ق ر آ ن في رمضان والنبي ص له ى ا ل ل عليه وسلم له اهتمام أ ي ض ا السلف كان لهم ذلك كان الزهري رحمه الله عالما من علماء الحديث قالوا فكان اذا دخل عليه رمضان اوقف جميع الدروس عنده درس مثلا شرح للبخاري درس شرح لمسلم دروس م ع ي ن ة يحدث بها دروس م ع ي ن ة يحدث بها فكان اذا دخل عليه رمضان اوقف جميع الدروس واشتغل ب ا ل ق ر آ ن يقول هذا شهر ا ل ق ر آ ن ما هو شهر محاضرات ولا دروس هذا شهر ق ر آ ن ق ت ا د ة رحمه الله كان يختم ا ل ق ر آ ن في غير رمضان في كل س ب ع ة أ ي ا م م ر ة قد يقول البعض يشيخ ممكن الواحد يختم ا ل ق ر آ ن كل س ب ع ة أ ي ا م نعم ممكن أ ن ا أ ع ر ف واحد من جيراني حافظ ا ل ق ر آ ن و مدرس معنا في ا ل ك ل ي ة دكتور وتخصص ا ل ق ر آ ن يحفظ ا ل ق ر آ ن يبدو أ ك ث ر ما هو حافظ اسمه ممكن يغلط في اسمنا كما يغلط في ا ل ق ر آ ن يراجع يوميا خ م س ة أ ج ز ا ء كيف مثل ما أ ن ت ا ل آ ن يعني بعض ا ل أ خ و ة أ و ا ل أ خ و ا ت الذي ي ق ر أ س و ر ة الكهف كل ج م ع ة تجد أ ن خلاص جرت على لسانه س و ر ة الكهف بحيث أ ن ه هو العصر طالع يجيب له ل ل يقول الحمد ل ل ش غ ا ت ا ل ذ ي أ ن ز ل ن ا وما ت تبقى ا يقول ا وما يوصل ر يعني جرت الحمد ا لله الذي انزل يقرأ ق عنه كثيرا صاحبي ذ ا أجزاء يقرأ يوم كل خمسة قلت له أ ن ا يا أ ب و فلان أ ب و عمر كيف ت ق ر أ بالله خ م س ة أ ج ز ا ء كل يوم قال والله أ ن ه ا أ س ه ل علي من الماء يقول وانا أ طالع ا ل ك ل ي ة يعني ربع ساعه قال لي جزء إ ل ا شوي و أ ن ا راجع من ا ل ك ل ي ة أ ك و ن خلصت جزء ونصف ولا جزئين و أ ن ا داخل مكتبي و أ د و ر ك ش ف الطلاب أ ك و ن خلصت ث ل ا ث ة أ ر ب ع صفحات من, من, من كثره جريان ا ل ق ر آ ن على لسانه أ ص ب ح ا ل أ م ر سهلا ع ل ي ه فلما ي أ ت ي ك بزر ق ت ا د ة رحمه الله إ م ا م من ا ئ م ة التفسير و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن يوميا ي ق ر أ أ ر ب ع ة أ ج ز ا ء و نصف ليس أ م ر ا صعبا عليه أ ع ر ف أ ي ض ا أ ح د المشايخ ا ل ف ض ل ة ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في كل أ س ب و ع يختمه م ر ة ما أ ذ ك ر أ ن ي جئت إ ل ي ه صليت معه العصر يوم ج م ع ة إ ل ا و هو دائما في جزء قد سمع الله ق و ل ت تجادلك في زوجها أ و في س و ر ة ا ل أ ح ق ا ف أ و دائما في ا ل أ ر ب ع أ ج ز ا ء ا ل أ خ ي ر ة أ و خ م س ة أ ج ز ا ء دائما من بعد ص ل ا ة العصر يوم ا ل ج م ع ة إ ل ى المغرب يكون ي خ م ي ق ر أ أ ر ب ع ة أ ج ز ا ء وختمه ليش ل أ ن ه عود نفسه اساسا على مثل هذا مثل الآن الناس يقرأ وتجد ينتهي الإنسان ل أ ن ه عود نفسه على هذا جرت نفسه وتعودت كذلك الذي يعود نفسه على ا ل ق ر آ ن ولما ق ر أ ت أ ن بعض السلف كان يختم ا ل ق ر آ ن كل ثلاث ليال ي م ر ة في رمضان كما كان يفعل قتاده يقولون في غير رمضان يختم ا ل ق ر آ ن كل سبع ليال ي م ر ة في رمضان يختم ا ل ق ر آ ن كل ثلاث ليال ي م ر ة فلما ق ر أ ت ذلك و أ ر د ت أ ن أ ذ ك ر ه ل ا خ و ت الفضلاء جلست أ ف ك ر قلت معقول ي ق ر أ كل يوم ع ش ر ة أ ج ز ا ء يعني ه ذ ه الجزء ق ر ا ب ة العشرين ص ف ح ة معقول ي ق ر أ يوميا يعني م ئ ت ي ن ص ف ح ة من ا ل ق ر آ ن يقراه يتلوها تلاؤه معقول فعملت اختبارا وجئت م ر ة صليت في المسجد وخرج الناس وجئت واقتربت من الجدار ووضعت الهاتف على الصامت وفتحت المصحف حتى ما يشغلني أ ح د و ق ر أ ت جزءا كاملا اختبار وشغلت العداد أ ش و ف كم ي أ خ ذ مني وقتا و ق ر أ ت ق ر ا ء ة ليست س ر ي ع ة جدا ولا ب ط ي ئ ة جدا يعني مثلا هكذا ألف أنزل لامي ذلك الكتاب لا ريب فيه دل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون أنزل إليك أنزل قبلك فيه ومما رزقناهم بما وما وبالآخرتهم الآيات يؤمنون ويقيمون يؤمنون من يقيمون ريب ينثقون آخر أولئك ق ر ا ء ة ليست س ر ي ع ة جدا ولا ب ط ي ئ ة فاستغرق مني بالضبط واحد وعشرين د ق ي ق ة ق ر ا ء ة جزء كامل بمعنى أ ن الذي س ي ق ر أ يوميا ع ش ر ة أ ج ز ا ء سيستغرق من من ثلاث إ ل ى أ ر ب ع ساعات يعني لو مثلا جلس بعد ص ل ا ة ا ل ظ ه ر في المسجد س ا ع ة اضمن أ ن ه س ي ق ر أ جزئين ما فيها كلام قبل ص ل ا ة بعد ص ل ا ة ا ل ع ص ر جلس س ا ع ة اقرا س ي ق ر أ جزئين ما فيها كلام قبل ص ل ا ة المغرب جاء ينتظر ا ل إ ف ط ا ر و أ خ ر ج المصحف و ق ر أ س ي ق ر أ يمكن نصف جزء بعد صلاه, قبل صلاة التراويح لما أ ر ا د أ ن يصلي العشاء خرج إ ل ى المسجد قبل أ ذ ا ن العشاء أ ف ط ر وتنظف وتطيب وطلع إ ل ى المسجد الحمد لله أ ف ط ر و أ خ ذ معه مثلا ز ج ا ج ة ماء وجلس قبل الاذان العشاء يمكن بربع س ا ع ة ف ق ر أ جزء كامل بعد ص ل ا ة التراويح انتظر في المسجد حتى تخف ا ل ز ح م ة ويذهب الناس و ق ر أ جزءا كاملا في نصف س ا ع ة أ ن ت بذلك لو أ ن ك قسمت هذا التقسيم ستستطيع أ ن ت ق ر أ يوميا ق ر ا ب ة خ م س ة إ ل ى س ت ة أ ج ز ا ء لكن ا ل م ش ك ل ة عندنا أ ن الناس يتحمسون في ا ل ب د ا ي ة ثم إ ذ ا انتهى عنهم رمضان ب د أ يقول يا أ خ ي أ ن ا ما ختمت إ ل ا خ ت م ة و ا ح د ة أ و ختمت خ ت م ة ونصف طيب أ ي ن ب ق ي ة الختمات لماذا ما كان عندك حرص لوجود هذا التكاسل النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر بفضل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن فقال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام مبينا فضله قال من ق ر أ حرفا من كتاب الله كان له به ح س ن ة و الحسنه بعشر أ م ث ا ل ه ا ثم قال لا أ ق و ل أ لام ف ل م حرف لا و لكن ألف حرف و لام حرف و ميم حرف يعني بسم الله الرحمن الرحيم هذه فيها س ب ع ة عشر حرف يعني ا ل ح س ن ة بعشر أ م ث ا ل ه ا يعني مائه وسبعين حسنه طيب إ ل ى سبعمائه ضعف إ ذ ا أ ض ر ب الواحد بسبعمائه اضرب سبعه عشر بسبعمائه انظر كم يطلع عندك العدد بلا شك أ ن ه ا أ ج و ر ع ظ ي م ة يتعبد ا ل إ ن س ا ن فيها لله تعالى ويؤجر و أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم عن رفعه صاحب ا ل ق ر آ ن فقال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم مبينا فضله قال يقال لقارئ ا ل ق ر آ ن يوم ا ل ق ي ا م ة ا ق ر أ وارتقي ا ق ر أ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ف إ ن منزلتك عند آ خ ر آ ي ة تقراها اقرأ واخبر ر ت ل ك م كنت منزلتك الدنيا فإن منزلتك عند ترتل في آ ر تقرأها آية و خ صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل ق ر آ ن يشفع لصاحبه يوم ا ل ق ي ا م ة ف ا ل ق ر آ ن يشفع وينفع ويرفع بل ا ل ق ر آ ن ينفع ا ل إ ن س ا ن حتى في أ م و ر الدنيا لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يوما أ ق ب ل ت ا م ر أ ة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب انه يتزوج فسكت ما قال لها لا سكت ففهمت ا ل م ر أ ة لا يعني فقالت يا رسول الله أ ن ا وهبتك نفسي أ ر ي د ان يتزوج فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أ د ب ا ما يريدها لكنه أ د ب ا ً سكت ذهبت ا ل م ر أ ة وجلست مع النساء قام رجل قال يا رسول الله إ ن لم يكن لك بها ح ا ج ة زوجنيها أ ن ا أ د و ر حرمه انا أ ب غ ى أ ع ز يا رسول الله زوجنيها ا ل م ر أ ة ا ل س ا ك ت ة ما اعترضت ما قالت لا لا لا أ ن ا ما أ ر ي د ل ل ن ب ي س ك ت ت و السكوت ع ل ا م ة الرضا م دام انها ساكته معناها موافقه على العرض فالنبي صلى الله عليه و سلم اتهم أ ن ا ل م ر أ ة موافقه خلاص فقال ما تصدقها عندك مهر قال الرجل ها أ ص د ق ه ا إ ز ا ر ي يقول الراوي ولم يكن عليه رداء هم كانوا يلبسون إ ز ا ر ا ورداء كالاباس الاحرام من ج د ة الفقر الرجل ما عنده رداء عنده إ ز ا ر بس فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما, وما تصنع ا ل م ر أ ة ب إ ز ا ر ك يعني تخلع إ ز ا ر ك وتقول هذا مهرك و أ ن ت تبقى هكذا عاري إ ن أ ع ط ي ت ه ا إ ز ا ر ك بقيت من غير إ ز ا ر أ ن ت إ ل ت م س ولو خاتم ا من ح د ي ث اذهب دبر أ ي شيء لو خاتم ح د ي ث فذهب الرجل ورجع يا رسول الله ما وجدت شيئا اذهب التمس اي شيء درهمين ث ل ا ث ة بس مهر ا ل م ر أ ة صداق مضى ورجع يا رسول الله ما وجدت شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فما معك من ا ل ق ر آ ن كم تحفظ من ا ل ق ر آ ن ما قال ما عندك من خبرات ايش عندك من مهارات ا ل ق ر آ ن يرفع وينفع قال فما عندك من ا ل ق ر آ ن قال معي س و ر ة كذا و كذا و كذا جعل يعدد أ ن ا رسول الله حافظ س و ر ة الزلزله حافظ س و ر ة س ب ح اسم ربك الاعلى و حافظ السماء الى تبرول و وح... جعل يعدد له للنبي صلى الله عليه و سلم عددا من السور قال زوجتكها بما معك من ا ل ق ر آ ن أ ب د علمها حفظها اللي أ ن ت حافظ من ا ل ق ر آ ن بدل هي ما تعطيك أ ج ر ه لتحفيظك لها ا ل أ ج ر ة هي زواجك منها زوجتك ه ا بما معك من ا ل ق ر آ ن انظرك ي ف ا ل ق ر آ ن سبحان الله يؤثر يعني حتى فيما يتعلق ب ا ل أ م و ر ا ل د ن ي و ي ة أ ن الله تعالى يرزق العبد أ م و ر ا بسبب حرصه على هذا ا ل ق ر آ ن و محافظته عليه و أ ن الله تعالى ما دام رفعك ب ا ل ق ر آ ن في الدنيا فاعلم أ ن الله جل و علا ينفعك يوم ا ل ق ي ا م ة و أ خ ب ر النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ا ل ق ر آ ن ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة فيقول يا رب حله يقول ا ل ق ر آ ن يا ربي حل هذا القارئ اللي يقراني اللي كان ي ق ر أ ن ي في الدنيا حله قال فيلبس ح ل ة ا ل ك ر ا م ة ثم يقول يا ربي زده يا ما يكفيني أ ر ي د التزيده يا ربي قال فيلبس تاج ا ل ك ر ا م ة ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيقول الله له ا ق ر أ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ف إ ن منزلتك عند آ خ ر آ ي ة ت ق ر أ ه ا و أ خ ب ر النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم أ ي ض ا أ ن ا ل ب ق ر ة وال عمران ت أ ت ي ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة ك أ ن ه م ا غمامتان أ و غيايتان أ و فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما إ ذ ن ا ل ق ر آ ن يشفع ل ل إ ن س ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا حرص العبد عليه و أ ك ر م ه أ ك ر م ك الله تعالى بهذا ا ل ق ر آ ن ولا يزال يا ج م ا ع ة لهذا ا ل ق ر آ ن ت أ ت ي ر ه إ ل ى يومنا هذا أ ذ ك ر م ر ة كنت في الدنمارك قبل سنوات طويله قبل عشر سنوات أ و خمسه عشر فصليت بهم التراويح في أ ح د المساجد جاء إ ل ي واحد من المسلمين الذين معنا أ ك ث ر ه م عرب أ ص و ل ه م ع ر ب ي ة لكن ج ز ي ا ت ه م د ن م ا ر ك ي ة قال يا شيخ في واحد من المسلمين عنده م ش ك ل ة مع ولده ويريدك ان تحلها قل طيب ننتهي من الدرس ونطلع له انتهيت فعلا من ا ل م ح ا ض ر ة وصليت بهم ت ر و ي ح ودرست ثم خرجت إ ل ى ذلك ا ل أ خ دخلت فإذا رجل أ ص ل ه من الشام لكن جنسيه الدنماركي ومن سنوات في الدنماركي يعني من المهاجرين ا ل أ و ا ئ ل إ ل ي ه ا فلما جلست عنده رجل عمره قريب من الثمانين قلت إ ي ش ا ل ق ض ي ة قال يا شيخ ابني محمد طيب ما باله محمد قال يا شيخ ابني عمره قريب من العشرين و ب د أ يطلع عنده بعض ا ل أ ف ك ا ر ا ل غ ر ي ب ة و بعض ا ل أ م و ر و أ ن ا مستغرب منه إ ل ى آ خ ر ذ ل ك قل طيب نجلس مع الولد نتكلم معه جاء الولد و جلس بين يدي كيفك يا محمد قال والله بخير محمد تعرف عربي الولد يعني من سنوات ط و ي ل ة في الدنمارك و أ ك ث ر ا ح ت ك ا ك بالدنماركيين أ ك ث ر من ا ح ت ك ا ك بالعرب قال نعم أ ع ر ف عربي لكن لا تتكلم ب ص ح ة أ ع ط ن ي ش و ي ة هيك و ما هيك حتى أ ق د ر أ ف ه م ك قل طيب يا محمد ايش ا ل م ش ك ل ة التي عندك قال انا ما عندي م ش ك ل ة انا عندي ا س ئ ل ة بس لكن ابي عاملها م ش ك ل ة قال ابوه الا انت عندك م ش ك ل ة وانت ملخبط ر أ س ك وانت قل طيب اعصابك يا والدي خلنا نسمع الولد انت ماذا عندك قال لماذا ربنا خلقنا ي س أ ل ن ي قلت خلقنا لعبادته وما خلقت ا ل ج ن والانس ل ا ليعبدون قال طيب ربي لماذا لم ي س ت أ ذ ن منا قبل ان يخلقنا قل كيف يستاذن منك أ ص ل ا أ ن ت ما كنت موجود حتى يستاذن منك يعني حتى يستاذن منك لا بد أ ن يخلقك حتى يستاذن منك فتناقض هذا يعني كيف يخلقك بعدين يستاذن فتقول طيب ليش خلقتني عشان ي س ت ا ذ ن الولد الملخبط أ ن ا تخصصي أ ص ل ا في دراستي كل دراسه تخصصي يعني ع ق ي د ة و أ د ي ا ن ف أ ح ن ا درسنا أ ص ل ا في ا ل ج ا م ع ة كيف تناقش الملحدين و دارسينها دراسه ب د أ ت أ ن ا ق ش ة بهذه ا ل م ن ا ق ش ة طيب أ ف ر ض أ ن الله ك ذ ا عقليا الولد ما هو راضي يستجيب طيب ليش الله شو بدي أ ن ا وانا تعبني أ ن ا ق ش أ ن ا ق ش تعبني قل طيب تعال جنبي هنا قال شو بدك تعمل قلت ما بكلك ا يعني تعال جنبي تعال بجانب جاء الولد وجلس جنبي ق ل في نفسي هذا عنده جني دنماركي ي يبغالنا ن ق ر أ عليه ق ر آ ن نطلع الجني مننا ه فجاء وجلس جنبي فوضعت يدي على صدره و ق ر أ ت عليه ا ل آ ي ا ت التي فيها تعظيم الله قل أ إ ن ك م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 و ب د أ ت أ ق ر أ ا ل آ ي ا ت التي في س و ر ة ا ل أ ع ر ا ف و غيرها من الآيات كلها في تعظيم الله عز وجل ب د أ الولد ينتفض ويبكي قلت في نفسي سبحان الله كل ه النقاش اللي ناقشته ولا نفع يعني ي ر ح ن ا ل ح ب اللي ف ي ر أ س ه إ ل ا ب ا ل ق ر آ ن ف ب د أ ينتفض ويبكي بعدها بعشر دقائق وقفت راه خفت يموت بعد وارطوني هنا كنتوني ب ق ر ا ي ة و أ ر ج ع ل ل ر ي ا ض و أ ن س ا ل من دعيالك قلت لها ليش بكيت لماذا بكيت قال ما أ د ر ي طيب ليش قال ما أ د ر ي ما أ د ر ي قل طيب ممكن أ ك م ل قال إ ذ ا بدك قل طيب اكمل إ ل ا بدي اكمل ق ر آ ن هذا و ب د أ ت أ ق ر أ عليه تكملت بسورة د أ أقرأ عليه س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة و ا ي ة الكرسي مرارا ب د أ ينتفض ويبكي وبكى حتى أ ب و ه معنا فلما انتهيت و قلت ف ت ق لها بقي عندك شي في ر أ س ك ليش ربي خلقنا وما بدنا نخلق قال لا قلت كل الخرابيط اللي هنا راحت قال ايه كلها راحت قلت ليتك والله عندي في الرياض ا ج ب ت ك جلد لحد ما يروح ل ي ك لكن ا ل د ن م ر ك حقوق انسان وما حقوق انسان و تعمل لنا ق ض ي ة خلنا هادئين وما يا غريب خلك اديب قلت الان ما بقي شي في ر أ س ك قال لا قل طيب قم ا ل آ ن ت و ض أ وصل ركعتين وقام فعلا و ت و ض أ وصل ركعتين ثم لم نفقده في المركز ا ل إ س ل ا م ي معنا إ ل ى آ خ ر رمضان والله ا ل ح شوف ب ع ظ م ة هذا ا ل ق ر آ ن نحن أ ح ي ا ن ا سبحان الله لا نعطي ا ل ق ر آ ن حقه ولا, ولا نقف عند عجائبه يقول عبد الله مسعود قفوا عند عجائبه حركوا به القلوب يعني اجعل الناس يخشعون به ليست ا ل م س أ ل ة فقط ترداد ل آ ي ا ت ه دون أ ن يكون هناك فقه بل يقف ا ل إ ن س ا ن فعلا عند عجائب ووقوفا حقيقيا ل أ ج ل ا يؤثر في نفسه و ان يؤثر في ا ل آ خ ر ي ن فهذه ا ه و ا ل إ خ و ة ما يتعلق ب ت أ ث ي ر ا ل ق ر آ ن سواء في ت أ ث ي ر ه على ا ل آ خ ر ي ن أ و في ت أ ث ي ر المسلم على نفسه بهذا ا ل ق ر آ ن إ ذ ا ق ر أ ه وتعبد لله عز و جل به و علم أ ن ه م أ ج و ر عند الله تعالى إ ن أ ع ط ى هذا ا ل ق ر آ ن حقه كما كان السلف رحمه الله تعالى يفعلون مثل ذلك أ ي ه ا ل ا ح ب ة يقول عبد الله بن مسعود لا تنظر إ ل ى الهالك كيف هلك ولكن انظر إ ل ى الناجي كيف نجا ليست ا ل ع ب ر ة لما يدخل علينا رمضان أ ن تلتفت فترى كثير من الناس ربما ضيعوا اوقاتهم في رمضان بالنظر إ ل ى تتبع ما يعرض في القنوات أ و غير ذلك لا تنظر إ ل ى الهالك كيف هلك الله تعالى يقول وما أ ك ث ر الناس ولو حرصت بمؤمنين لكن لا تنظر إ ل ى الهالك كيف هلك لكن انظر دائما إ ل ى الناجي كيف نجا انظر إ ل ى من وفق لاستغلال رمضان و إ ذ ا جلست في المسجد بعد ص ل ا ة العصر ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن فلا تنظر أ ي ض ا إ ل ى من يقومون ا ل ل ي ي ق ر أ صفحتين ثلاث من ا ل ق ر آ ن ويقوم لا انظر إ ل ى الجالسين وقل لا تقل في نفسك أ ن ا أ ح س ن من هذا قام وقد ق ر أ خمس صفحات أ ن ا س أ ق ر أ ست و اقوم لا بل قل أ ر ي د أ ن اكون مثل فلان الذي ي ق ر أ م ئ ة ص ف ح ة و م ئ ت ي ن صفحه من القران كل يوم انظر دائما ك م الى ق ا عليه الصلاة والسلام ل إ من هو خير منكم في أ م و ر ا ل آ خ ر ة ولا تنظروا إ ل ى من هو دونكم حتى يكون الانسان أ ك ث ر حرصا على أ ن يستجيب الله تعالى له و أ ن يكون مؤثرا سواء في نفسه أ و مؤثرا أ ي ض ا في ا ل آ خ ر ي ن أ ي ه ا ا ل ح ب ه ختاما ليس المطلوب فقط أ ن ن ت أ ث ر نحن ب أ ح و ا ل من ذكرنا من الصالحين و أ ن نحرص على رمضان كلا بل الذي أ ط ل ب ه منكم أ ن ت م وممن تبلغه هذه ا ل م ح ا ض ر ة ما هو أ ب ع د من ذلك أ ن ا أ ع ل م الذين يحضرون المحاضرات الشرعيه هم خ ي ر ة الناس وكذلك الذين ربما يتابعونها أ و يشاهدونها هم من خ ي ر ة الناس ولو تكلمنا مثلا عن النظر الحرام عن تفريط ا ل ق ر آ ن أ ع ل م أ ن ك م إ ن شاء الله لا تقعون انتم في هذه المسائل لكننا نتكلم بها ل أ ج ل أ ن تكون أ ن ت د ا ع ي ة لغيرك ل أ ج ل أ ن ينتبه إ ل ى هذا و أ ن تكون مفتاحا للخير يعني لو أ ق ن ع ت إ ن س ا ن ا أ ن يختم ا ل ق ر آ ن في رمضان مرتين ثلاث يكون لك مثل أ ج ر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من دعا إ ل ى هدى كان له مثل أ ج و ر من تبعه لا ينقص ذلك من أ ج و ر ه م شيئا لو أ ق ن ع ت إ ن س ا ن ا أ ن يلغي القناه ا ل ف ل ا ن ي ة على الاقل أ ق ل في ر م ض ن يا أخي أنا طالبك على الأقل على في رمضان على الأقل في رمضان بالله عطني الأقل بالله الريموت كنترول الرسيفر رمضان في وذرمج الذي عنده جهاز استقبال البث برمجه أ ن ك تحدث اربع خمس عشر قنوات من القنوات ا ل ف ا س د ة قل يا أ خ ي أ ر ج و ك على الاقل في رمضان شهر الخير والبركات أ ب ق ي بس أ ر ب ع أ و خمس قنوات أ و عشر قنوات أ و كذا من القنوات ا ل ص ا ل ح ة التي تدلك على الخير وتدعوك اليه أ ر ج و ك يا أ خ ي على الاقل في رمضان واحد عشر شهر أ م ظ ر لكن على الاقل في رمضان يا أ خ ي تقرب إ ل ى الله تعالى ل أ ج ل أ ن يعود نفسه على تركها حتى بعد رمضان أ ن ت كن دائما لغيرك إ ل ى الخير ليس فقط أ ن تصلح نفسك كلا بل أ ح ر ص أ ي ض ا على أ ن تصلح غيرك لا تكن ممن قال إ ذ ا بت د رويانا فلا نزل القطر يقول ما دام انا عندي مويه في البيت و أ ن ا رويان الناس يموتون ا ل ج و ع أ ن ا ثم من بعدي يطوفان كلا بل انسان ل إ يحب ل أ خ ي ه كما يحب لنفسه أ س أ ل الله أ ن يبلغنا رمضان و أ ن يرزقنا فيه حسن ا ل ص ل ا ة و الصيام و القيام و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن و أ س ا ل الله تعالى أ ن يجعلنا كما جمعنا في هذا المكان ان يجمعنا يوم ا ل ق ي ا م ة في جنات عدن اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من الخير كله عاجله و اجله ما علمنا منه و من ما, ما لم نعلم اللهم انا نسالك ان لا تدع من بيننا ولا من أ ح ب ا ب ن ا مريضا إ ل ا ش ب ي ت ه اللهم لا تدع من بيننا ولا من أ ح ب ا ب ن ا مريضا إ ل ا شفيته ولا مبتلا إ ل ا عافيته ولا عقيما إ ل ا د ر ي ة صالحه رزقته اللهم لا تدع من بيننا من عليه د ي ل أ و يبحث عن و ظ ي ف ة أ و د ر ا س ة أ و م ص د رزق أ و زواج إ ل ا يسترخ له ذلك الا يسترخ له ذلك الا ي س ر خ له ذلك ووسعت عليه ووسعت ع ل ي يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعا وبرحمته كشف الضر عن يونس اذ نادى اللهم يا من كشف الضر عن أ ي و ب ورد يوسف بعد طول غياب إ ل ى يعقوب ن س أ ل ك ربنا من الخير كله عاجله و آ ج ل ه ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله و آ ج ل ه اللهم أ ص ل ح نياتنا وذرياتنا اللهم أ ص ل ح نياتنا وذرياتنا اللهم هب لنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا ق ر ة أ ع ي ن و ج ع ل ن ا المتقين إ م ا م ا يا رب العالمين هذا والله تعالى أ ج ل واكرم واعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله